ولا تطيع كل حل في مهنه ما زم مشا إبنم من مناعل الخير معتد أثير عتلم بعد ذلك زنيم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 عسى ربنا أيه يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة عيب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 لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِم إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنِ يسقون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذني وما يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.